الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستف من ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق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 إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق علي كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري مِن تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنت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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَاِذَا قَوَّمَ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلَالٍ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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدك ويخوفونك بالذين من دونك ومن يضلل الله فما له من هاد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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 وإذا ذكر الذين من جونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فِي جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السنء ولا هم يحزنون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 ّ أَبُدُ أيهُجهِلون وَقَذِئُ حيَ إِ إلَكَ وَإِلَ الذيذينَ مِن قَبلِلِكَ لإن أشَكْتَ ل يَحبَق عمللُكَ وَلَ تَكًُاَّ مِنَ الْخاصِرين بلَلَِّه فَععبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّكرِرين.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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب والجين اب النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس بما عملت وهو اعلم بما يفعلون وَسيق الذيينَ كَفَر إِ جَهنَّ مَزُمَراَاق حتىََّ إِذَا جَ أُ غَاافُتِحَتْ أَذَوابُهَا وَقَالَ لُمْ خَزَنَةُ غَ أَلَ يأْتِكُمْ رُسُلُم مِنْكُمْ يْلونَ عَلَكُمْ آياتةِ رَبِّكُمْ وَيذِرُونَكُمْ لِقون أَيَوْمِكُمْ مذاَا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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ